SELAM UNLAH ALA FATIM SELAM UNLAH SELAM ALA FATIM SELAM يا محروم يا جهراء سلام الله على صبرك فزين الهم سلام الله على جرحك نزيف الدم سلام الله على الظلع الذي اتهى سلام الله على الحمل الذي مات سلام الله على صبري خزين الهم سلام الله على جرحي نزيف الدم الشم. سلام الله. سلامُ اللهِ على الحملِ الذي ما يا مغلومَ يا مهظومَ يا بنت النبي المختار أويل عليك حين الهجمة الأشرار أويل عليك حين النبت البسمار أويل عليك بابت مشتعل بالنار أويل عليك يا بنت Aliyak, hini aliyak, hini albaba tail bismar Aliyak, hini aliyak, baabit si mish, tail bilnaar ya mazluma, ya mazluma يا محروم يا زهر <تصفيق> لعنت الله على كل من غصب حقك ولعنت الله على كل من كسر ظلعت لعنت الله على كل من صفح خدت لعنت الله على كل من كسر قلت <تصحي> لعنت الله على كل من غصب حقي لعنت الله على كل من كسرغ العج لعنت الله على كل من صفع خدي على كل ملك سر قلبك لا ينتظر يا مظلومة يا مهضومة يا محرومة يا زهران <تصفيق> <تصفيق> يعين الله الزجية ساعة العصرة ويعين الله الصميدة الشاهد الزهرة <متحدث> يعين الله اشتحمل بالألم صبرة <متحدث> يعين الله الحسن وحسيا والحرة <متحدث> <متحدث> يعين الله الزجية ساعة العصرة يا اهل الزهره يا عين الله يا عين الله اشتحم فيا لم صبره يا عين الله يا عين الله الحسن وحسيا والحره يا عين Oh, <midd> za yeah, Zahra. Salamullah ala Fatim. Salamullah ala Fatim.